موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية أنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَا تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِكَ مَدْلَعٌ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَدَّى وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسناء الذين يجتنبون كبا والإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة, وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا دُمْنَا وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّيَاطِينِ وَأَنَّهُ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 الأولى أجبة الآذفهم ليس لها من دون الله كاشفا أف من هذا الحديث تعجبون من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون